وسيئات اعمالنا انه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد, واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتنا إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس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 في تاريخ الايمان تائبون وفي كل يوم من ايام الله يتوب الاف ويتوب ملايين ولكن تبقى توبه هي علم على كل التوبات حكاها لنا ربنا التواب في سوره اسماها سوره التوبه وكأن الصورة تقول كما قال عطاء ابن يسار رحمه الله تعالى هذا هو أسلوب التوبة لمن أراد أن يتوب وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم انفسهم وظنوا الا ملجا من الله وظنوا الا ملجا من الله الا اليه ثم تاب عليهم ليتوبوا انه هو التواب الرحيم يا ايها الذين امنوا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين من اراد ان يكون صادقا فليكن كعبا ابن مالك ومن اراد ان يكون تائبا فليلزم صراط هلال بن اميه ومن اراد ان يعود الى الله فليس يعود إلا من طريق مرارة ابن الربيع أولئك هم الثلاثة الذين خلفوا كعب بن مالك هلال بن مية مرارة ابن الربيع وهذه التوبة العلم على كل التوبات والتوبة شيء مهم في حياة المؤمنين ألا ترى كيف يقول الله وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لألكم تفلحون من طلب فلاحا فلا فلاح له إلا بالتوبات والإيمان حقيقته توبه لذا يتوب صفوة خلق الله يتوب نوح وهو عبد دعا الى ربه ليلا ونهارا دعا سرا وجهارا نوح الداعيه لألف سنه الا خمسين عاما يقول لله في نجواه وفي ضراعاته رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا يتوب إبراهيم إبراهيم العبد الشكور خليل ربه واتخذ الله إبراهيم خليلا يتوب إبراهيم من ابتلي في ولده إني أرى في المنام أن يذبح من ابتلي في ابيه لا رجمناك واجرني مليا من ابتلي في أهله اني اسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع غير ذي زرع عند بيتك المحرم ابتلي في نفسه حرقوه وانصروا الهتكم إن كنتم فاعلين ابتلي صغيرا سمعنا فتى يسكرهم يقال له إبراهيم وابتلي شيخا كبيرا الد وأنا جوث وهذا بالي شيخا إبراهيم تاريخ ضخم في الإيمان ومع ذلك يقول لربه في نجواه وفي ضراعاته ربنا اغفر لي ربنا اغفر لي ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ويتوب محمد صلى الله عليه وسلم صفوة خلقه ومصطفاه من عباده وصناعته على عينه يتوب محمد صلى الله عليه وسلم من زكي في خلقه وإنك على خلق عظيم وزكي في فؤاده ما كذب الفؤاد ما رأى وزكي في عينه ما زاغ البصر وما طغى وزكي في أمره كله وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين النبي الرحمة يقول إني لاتوب إلى الله وأستغفر في اليوم أكثر من سبعين مرة سبعون توبة في حياة في يوم النبي صلى الله عليه وسلم وفي رواية مئة توبة في ليل النبي صلى الله عليه وسلم لتعلم عباد الله أن التوبة ليست حكرا على أصحاب الذنوب والمعاصي إنما الطائعون أيضا بحاجة إلى توبات إنما الطائعون أيضا يتوبون ولذا قال الله وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون ما قال أيها العصار ما قال أي المذنبون ما قال أيها المسلمون إنما تقول الآيات وتوب إلى الله جميعا أيها المؤمنون التوبة شيء مهم في حياه المسلمين لأنه إذا كان الزنب حتما مقضيا حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم لو أنكم لا تذنبون ولا تخطئون لذهب الله بكم ولجاء بقوم آخرين يذنبون يخطئون يستغفرون فيغفر الله لهم فإذا تقرر أن الذنب حتم في حياة المؤمنين فلتتقرر التوبة ايضا ولتكن التوبة حتما في حياة المؤمنين لأنها شيء مهم ربكم يفرح بها كل فرحة حتى أنه ليضرب لنا المثل فيقول لله أفرح بتوبة أحدكم كما يفرح ذلك الرجل الذي في الصحراء وقد ضاعت دبته وعليها صقاؤه وعليها طعامه وعليها أمره كله وبها نجاته فلما ذهب يستقبل أجله نائما وجدها عنده فأي فرحة ساعة تكون إنها فرحة النجاح الله يفرح يفرح بتوبة احدنا كما يفرح ذلك العبد الناجي كما يفرح ذلك العبد الذي وهبت له الحياة مرة أخرى وكان التوبة تهب لك الحياة أيها الانسان الله يريدها من فوق, فوق سبعة أرقعة يريدها حتى قال في كتابه والله, والله يريد أن يتوب عليكم التوبة شيء مهم ولذا ما أجمل نداء ربي في كتابه يقول قل يا عبادي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 فما الفرق أن يقول لا تقنطوا من رحمة الله أو أن يقول لا تقنطوا من مغفرة الله لأن الرحمة تشمل المغفرة الرحمة وعد بالمستقبل الوحمة أمل في هذه الايات لأنه لو قال لا تقنطوا من مغفرة الله أي لا تقنطوا من مغفرة الله لما سبق ولكن لما يقول لا تقنطوا من رحمة الله فيقول لا تقنطوا من رحمة الله أن يغفر ما سبق وأن يؤملكم فيما لحق إذا فهي بشرتان لا بشرة بشرة للمستقبل القريب أو البعيد وبشرة أيضا بهذا الماضي بهذا الماضي الأسود القريب ولذا قال لا تقنطوا من رحمة الله وأرأيت إلى النداء قل يا عبادي أكذا يقول أي العباد يقصد سبحانه إنه يقصد اولئك الذين أسرفوا على أنفسهم فكل ذنب سوى الشرك لا يخرجهم عن دائرة رحمته ولا يخرجهم عن محيط غفرانه ولو كان مئة ذنب كما جاء في الحديث كان في من قبلكم رجل قتل تسعة وتسعين نفسا من يقنط بعد وهذا الإله يغفر قتل مئة نفس ويغفرها بأي اسلوب تقول لنا الروايات فيقتل الراهب يكمل به المئة فلما يطلب التوبة فيخبر أن مكان التوبة ليسها هنا، إنما هو هناك، فيذاب الرجل إلى أرض التوبة ماشيا، ويأتيه أجله المحتوم. أجله المحتوم، أجله ومصيره الخاتم هناك يأتيه بين أرض التوبة وأرض الماصية، وملائكة العذاب تقول قتل مئة نفس فما تحتجون يا ملائكة الرحمة والرجل لا نعلم له طاعة واحدة ولا نذكر له قربة لربه فما تحتجون وهو الذي يقتل النفس لأتفه الأسباب أما تدرون من نفسه إن النفس التي يقول الله عنها في كتابه من أحياها فكأنما احيا الناس جميعا ومن قتل واحدة فكانما قتل الناس جميعا فما تحتجون ولم يسلم من أزاه وشره حتى العابد الراهب قتل مئة نفس فما تحتجون وتقول ملائكة الرحمة ربي ارحم ربي ارحم لأنه القائل في كتابه إن الله يغفر الذنوب جميعا نعم جميعا وانظروا كيف قال الذنوب والالف واللام تعم كل الذنوب فلا القتل ولا غير القتل يخرج عن دائره رحمته وغفرانه ويؤكد ذلك بعد بقوله جميعا هذا ما قال الله يا ملائكه العذاب ربكم الذي تسمى الرحمن ربكم الذي اسمه الرحيم ربكم الذي اسم الغفار الغفور التواب ربكم سبحانه وتعالى هذا ما تعلمون فما تحتجون أنتم إن تحتجون بفعله فنحن نحتج عليكم بفعل ربنا سبحانه والله يفعل ما يريد وما تشاؤون إلا أن يشاء الله رب العالمين فيختصمون والله تعالى يرسل ملكا انظروا إلى كرامة التائبين عليه كرامة التائبين أن يرسل ملكا سبحانه ليقضي بينهم فصلا فيرسل الملك ويقول انظروا إلى أي أرض هو أقرب ليكن من أهلها فإن كان أقرب إلى أرض التوبة فهو التائب المغفور له وإن كان أقرب إلى أرض العذاب فهو الهالك المعزب المعاقب وتقول لنا الروايات يطوي الله الأرض يطويها طيا وأجعله اقرب إلى بلد الرحمة وأجعله اقرب إلى بلد التوبة لأن الله الذي قال ورحمتي وسعت كل شيء لانه الله الذي قال في كتابه كتب على نفسه الرحمه فيقول الله لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا وانظروا إلى نكته ربيه عجيبة الذين اسرفوا على انفسهم كذ تقول الايه ويقرر النحاه أن قوله أسرف على أنفسهم هي جملة الصلة لأنها وقعت بعد الاسم الموصول الذي يقول الله في الذين وما يقع بعد الاسم الموصول هي جملة الصلة والتي لا محل لها من الإعراب لماذا لا محل لها من الإعراب فبين الإعراب والتفسير والتأويل يقول لما قال أصرفوا على أنفسهم لا محل لها من الإعراب كأنه يقول وزنوبكم لا محل لها من العقاب ايضا أصرفوا على أنفسهم لا إعراب أصرفوا على أنفسهم لا عقاب لأن ربهم من قبل هو الغفور الرحيم ولأنهم من بعد لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا ويختم الآية قائلا إنه هو الغفور الرحيم ليضع خاتم الرحمة وخاتم المغفرة على كل ذنب وعلى كل ماصية أرأيتم كيف أن التوبة شيء جميل شيء جميل حتى قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له بل تذاب آيات القرآن لما هو أبعد فتقول إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما التوبة تجعل من التاريخ الأسود ابيضا التوبة تجعل من كل ذنب حسنة، والحسنة عند ربنا مضاعفة بعشر كما أخبر صلى الله عليه وسلم، فتتحول الذنوب إلى طاعات وقرب، وتتحول السيئات إلى حسنات واجور أرأيت إلى كرامة التائبين على ربهم ما أغفلك أيها الإنسان التوبة شيء مهم ولكن يبقى السؤال الأهم كيف نتوب وقد قلت لكم صدر الحديث يتوب إلى الله في كل يوم من آلاف بل ملايين ولكن أي توبة يتوبون يتوبون توبة الشعر وتوبة السجع الجميل يقولون تبنا إلى الله ورجعنا إلى الله وعزمنا على ألا نعود إلى المعاصي أبدا وكما أن حياتنا تحولت إلى كلام فالتوبات أيضا كلام من الكلام ورب العالمين لا يريد توبة الشعر ولا يريد التوبة الكلام السجعي الكميل وقد كان كعب شاعرا فما تاب كعب بكلماته وإنما تاب كعب بقلبه وإنما تاب هلال بدمعه وإنما تاب مرارة بن الربيع بعمله الصالح هكذا نتوب إلى الله التوبات لا تصنعها الكلمات وإنما تصنعها الدمعات لو علمت التوبات دمعات ولذا يسأل كعب بن مالك عن صاحبيه كيف هما يكعب فيقول استكان في بيوتهما يبكيان ويستعمل التعبير بالفعل مضارعة يبكيان أي بكاء لا ينقطع أي بكاء لا لا ينتهي أي بكاء يستمر يتصل به الليل والنهار دمعا ودموعا حتى قالت امراه هلال بن اميه رضي الله عنها وعن زوجها والله والله ما به من حركه الى شيء ما زال يبكي منذ كان امره ما كان منذ تخلف عن غزوة تابوك باكية إلى يومنا هذا أربعون يوما من البكاء متصلات وتقول ما زال واللغة العربية تقرر أن الفعل يزال من أفعال الاستمرارية والتجدد وعدم الانقطاع بل ليس فعلا في اللغة العربية يفيد الدوام كما يفيد هذا الفعل كل هذا البكاء يا هلال كل هذه الدمعات يا مرارة أربعون يوما من الدمعات لا يرقى لهم دمع ولا يكتحلون بنوم بكاء تصف الروايات فتقول ما به من حركة إلى شيء بكاء أسكنه بكاء اقعده بكاء افقده قدرته حتى قالت المرأة حتى خفت على بصري، حتى خفت على بصره ولذا لما قرأ الإمام أحمد هذه الآية وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا ان لا ملجأ من الله إلا اليه ثم تاب عليهم ليتوبوا بكى الإمام أحمد عندها الشديدة وقال هذه آية شديدة من كتاب الله لا تجد مثلها لا تجد مثلها ويبكي الحسن البصري عند هذه الآية شديدا ويقول سبحان الله سبحان الله ما أكلوا حراما ولا هتكوا عرضا ولا فعلوا شيئا من هذا وكل هذه الدمعات كل هذه الدمعات ولهم تاريخ في الإيمان هلال بن مية مرارة بن الربيع كاب بن مالك أسماء ضخمة في الإيمان وكل هذه الدمعات وكل هذا البكاء لذنب واحد فقولوا لي بربكم قولوا لي بربكم كم من الدمعات وكم من الأيام كم من الدمعات نسكبها وكم من الأيام نحتاجها لست أقول لنتوب من ذنب واحد ولكن نتوب من زنوب كثيرة كثيره ورب العالمين يقول في كتابه ويحذركم الله نفسه ويحذركم الله نفسه والأيات الأخرى تقول فكلنا أخذنا بدمه وإبليس مسل مضروب سجدة واحدة صنعت كل هذا العذاب سجدة واحدة أخرجتهم من كل هذه الرحمة حتى قال الله تعالى في كتاب الكريم وان عليك لعنتي وأن عليك لعنتي بل اسكروا في هذا رجلين يخبر عنهما الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم إذ يمر على قبريهما. فيقولوا عذبان وما يعذبان في كبير وما يعذبان في كبير ما يعذبان في هك اعراضي وما يعذبان في اكل اموال وما يعذبان في قتل نفس انما يعذبان وفي ماذا في قطره بول يعذبان أما ما فكان لا يستبرئ من بوله مع أن جنايته على نفسه لا على غيره ليتحول قبره إلى نار موقدة موقدة وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة كلمة لا كلمات جملة لا جمل ولا عبارات صنعت كل هذا العذاب وأي العذاب عذاب يقول فيه الرسول صلى الله عليه وسلم يعزبان هكذا يقول ولما يضع عسيب النخل في قبريهما يقول صلى الله عليه وسلم لعله, لعله يخفف عنهما ما لم ييبسع ليعود العذاب مرة أخرى ومرات ولا زال إلى يوم القيامة إلى يوم القيامة أرأيتم إلى قطرة بول صنعت كل هذه العزابات بل ويخبر عن امرأة <تصفيق> أنها دخلت النار في هرة اي والله في هرة ما تسمعون يقول لا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض ولا هي أطعمتها تعذب في هرة وتدخل فيها النار وما ادراك ما النار التي يقول الله عنها انها عليهم مصدا نار مصدا في عمد ممددة تطلع على الافئده كل هذا العذاب انها عذبت حره يا ويلاه يا ويلا الانسان من ذنبه من كلمه يقول فيها صلى الله عليه وسلم إن الرجل لا ينطق بالكلمة من سخط الله لا يدري لا يدري كم يأوي بها في نار جأنم يا ويل الإنسان من نظره يخبر النبي صلى الله عليه وسلم في رجل من بني إسرائيل نظره واحدة أوجبت له العذاب والألكة يا ويل الرجل باللقمه جعل في جوفه والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لجسد النبت من سحت فالنار اولى به اولى به يا ويل الانسان كعب بن مالك هلال بن امي مرار بن الربيع أربعون يوما من البكاء أربعون يوما من البكاء توبه من ذنب واحد ودمع العين عبادة عبادة ما ارجاها يقول عنا ربنا سبحانه وإذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا لشرفها يقرنها الله بالسجدات وربنا يعبد بدمع العين كما يعبد بذكر اللسان وكما يعبد بركوع الكوارح، بل إن دمعة العين ارجى عنده حتى قال فيها عبد الله بن عمرو رضي الله عنه لئن أدمع دمعة من خشية الله خير لي من أن أتصدق بألف دينار دمعة قدرها عبد الله بن عمرو بألف دينار وفي تاريخ الدمعات رأى. امرأة يسجل ذكرها في التاريخ وبأحرف ثابته لا تغيب ولا تمح، ولا تضيع يوم أن اتهمت أم المؤمنين عائشه والنفاق زر قرنه يتهم والدنيا تتحدث وتقود والله من فوق سبعه أرقعة سبحانه وتعالى يرقب أمته المكلومة أمته عائشة رضي الله عنها المتهمة بشر التهمة وفي أعز ما تتهم به امرأة فتقول فدخلت علي امرأة من الأنصار ما تكلمت ولا نطقت حرفا إنما تقول فجلست تبكي معي أرأيت إلى دمع العين كيف أصبح غاليا أو كان غاليا يزرف نصرة للمؤمنين يصرف نصرة للمؤمنين يصدق عليها قول ربي من نصر مسلما في وقت يحتاج فيه إلى نصرته نصره الله في وقت يحتاج فيه إلى نصرته ويا ويل من خزل مسلمان هذه الدمعات في قصة كعب بن مالك رضي الله عنه وارضاه وصاحبي أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوانا إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له قيوم السماوات والأرضين الذي لا عز إلا في طاعته ولا غنى إلا في الافتقار إليه ولا غنى إلا في الافتقار إليه وأصلي وأسلم على قائدي وقدوتي وحبيبي وإمامي صل اللهم على هذا النبي الأمين الذي جاهد في الله حق جهاده حتى أتاه الله اليقين وارض اللهم عن صحابتي الطيبين الطاهرين ومن ولاهم بإفتان إلى يوم الدين ثم أما بعد إخوة الإسلام التوبات تصنعوا الدمعات ويصنعوا الثبات أيضا وأي الثبات يوم أن يعود النبي صلى الله عليه وسلم من تابوت فينظر في أمر المتخلفين عن الغزوه والمتخلفون يأتون ارسالا يأتون معتزرين والرسول صلى الله عليه وسلم يقبل عذرهم ويكل أمرهم إلى خالقهم إلا من ثلاثه إلا من كعب لأنك يا كعب لست كل رجل وإلا من هلال ابن ميا لأنك تاريخ ضخم في الإيمان وإلا من مرارة ابن الربيع وليس كل الناس مرارة فيأتيه كعب يأتي كعب صادقة ورسول الله يسأله يا كعب ألم تكن قد ابتعت زهرا نعم ابتعت زهرا فلست أولئك أو من أولئك الذين قال الله ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وعينهم تفيد من الدمع آه ما أغلى هذه الدمعات دمعات مضت في سالف الأيام ليس مثلها دمعات من يبكي صلاة ضائعة أو يبكي ركعة فائته أو يبكي صفق غيره له في الإيمان ونحن الذين نبكي كل ساعة ولكن ما تبكينا إلا دنيا فائته وما يبكينا إلا مال ضائع وما يبكينا إلا شيء تافه فارغ وقد رأينا الناس يبكون لمباراة كرة وقد رأينا الناس يبكون لفوات الدنيا هؤلاء جاءوا يا رسول الله ربك فرض الجهاد فرضا وقال وجاهدوا في الله حق جهاده يا رسول الله أنت تعلم ما الجهاد الجهاد زروة سنام الإيمان وشعبه كبرى من شعبه ونحن القوم الفقراء الذين لا ركائب ولا أحمال تحملنا احملنا يا رسول الله معك وهذه سيوفنا وصدورنا دونك تنافع عن دينك دونك تنافع عن اسلامك يا رسول الله ما لهؤلاء القوم يسبقون بركائبهم يسبقون يا رسول الله ما تقول والنبي لا يجد في, في يده شيئا صلى الله عليه وسلم يقول لا أجد ما أحملكم عليه لا ركائب فالساعة ساعة اسره لا ركائب لا أحمال وقد فات كل شيء هكذا يقول فيعودون إلى بيوتهم يعودون إلى بيوتهم ببكاء الحرمان حتى أخبر الله عن التمعات فقال قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وعينهم تفيد من الدم حزنا حزنا الا يجد ما ينفقون هذه دمعات غالية يا كعب ألم كن قد ابتعت ظهراء يا كعب ألست القوي الشاب الجلد فما أخرك وما خلفك وعندئذ يقول كعب وهو يستقبل الأزمة ويستقبل غضبة النبي صلى الله عليه وسلم ولكن يستقبلها بالصدق كله ويقول يا رسول الله لئن حدثتك بحديث كذب ترضى به عني قد يكون في الكذب من رضاك عني كما رضيت عن المنافقين رضا ظاهرا وقد يكون في الكذب من خروج من الأزمة ومن المحنة ولكن لست أفعل لماذا يا كعب أين الله يوشك الله أن يسخطك عليه أين الله الرقيب الحسيب أين الله الذي قال صلى الله عليه وسلم فيه أعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك هكذا قالها كعب مدوية ليكن ما يكون ولكن لا يكون الكذب وربي رقيب ليكن ما يكون فربي ارجو عنده العقبة لأنه الغفور الرحيم وهكذا يخلفه النبي صلى الله عليه وسلم ويرجئ أمره والله تعالى يقول وآخرون مرجون بأمر الله والله تعالى يقول وعلى الذين خلفوا أي ارجى امرهم صلى الله عليه وسلم ولكن ماذا يقول فادخل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم اقول له السلام عليك يا رسول الله وانت رسول الله بالمؤمنين رؤوف رحيم فيقول كعب بن مالك فانظر احرك شفتيه ام لا لست أسمع صوتا لست أسمع كلاما وما هذا عهدك أيها النبي وأنت بالمؤمنين رؤوف الرحيم، وما أرسلت إلا رحمة للعالمين وكعب ينظر إليه لعله يجد حركة شفاه فلا يجد كعب لينصرف كعب حزينا، ولينصرف كعب متالما فيرقى يوما الجدار الجدار جدار بيته فإذا بابن عمه فوقه وما ادراك ما القراب والعصب في العرب ولكن لا قرابة في الإيمان إلا ما أخبر الله إنما المؤمنون إخوة لا مهادنة في الإيمان ولا مهادنة ويدخل كعبنا ويرتقي كعب جدار بيته فيجد ابن عمه, ابن عمه فيقول السلام عليكم فيقول كعب فلا يجبني فيقول كعب فلا يجبني حتى السلام حتى تحية الإسلام التي يقول الله عنها فحيوا فحيوا بأحسن منها أو ردوها حتى تحية الإسلام لا يسمع ويقول له السلام عليكم الثانية لعله لم يسمع الأولى ولكن لا يجيبه أبو قتاده فيقول له الثالثة ناشدتك الله ناشدتك الله ألا تعلم أني أحب الله ورسوله أنا كعب بن مالك فإن لم يكن من الإيمان فأين القرابة فيجيب أبو قتاده وأي الإجابة يقول له الله ورسوله أعلم وأي إجابة هذه إجابة تزيد الألم الما إجابة تزيد الحير إجابة تزيد الأحزان أحزانا فينطلق كعب بأحزانه رضي الله عنه وارضاه ويمشي في السوق يوما ونبطي من أنباط الشام يقول من يدل على كعب بن مالك من يدل على كعب ابن مالك فيشيرون إليه إشارة حتى لا ينطقون به ما يقولون هذا كعب إنما فقط إشارة لو أردت وإنما فقط على ما لو طلب ولكن لسنا ننطق باسم إنما يهجر كعب على مستوى الرسول على مستوى الصحابة على مستوى القرابة على مستوى الزوجة على مستوى تحية الإسلام على مستوى الاسم كل هذا يا كعب بن مالك كل هذا يا كعب بن مالك ونبطي الشام يأتيه هكذا لتعلموا عباد الله لتعلموا لماذا نهش ونبش في وجوه العصار أرأيتم, أرأيتم كيف يعامل كعب هجر على كل مستوى يا ويلنا نضحك في وجوه العصار ما لا نضحك في وجوه الطائعين المؤمنين الراكعين بل والله منا من يزاب ضلالا حتى يقولها قولا فلان هذا خير من المسلمين كذب وربي ورب العالمين يقول افنجعل المجرمين أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم ما لكم كيف تحكمون هكذا يقول رب العالمين سبحانه والمؤمن عند ربنا خير من كل كافر ولو كان وجيها أم ولو كان المسلم زانيا عاصيا فاسقا فحسبوا أنه يقول لا إله إلا الله وهذه الكلمة تزن السماوات والأرض وما فيهن ومن فيهن سوى الله كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم يا ويل من يضحك في وجوه هؤلاء من لا يضحك في وجوه المؤمنين الطائعين ولقد دعت أم على ولدها يوما فما وجدت دعوه تدعو بها إلا النظر في وجوه العصاه فقالت اللهم لا تمته حتى يرى وجوه الممسات عقوبة تنزل من السماء فما الذين يطلقون ابصارهم في التلفاز لعورات القوم وسفلتهم وفساقهم ومنحرفيهم وفجارهم والله انها لعقوبه لعقوبه ضرب الله بها قلوبهم وضرب الله بها عقولهم لو يعلمون كما قالت ام في ابنها العابد يوما اللهم لا تمته حتى يرى وجوه المميثات حتى يرى وجوه المميثات فيقول كعب بن مالك فاعطاني النبطي الرساله تقول قد بلغنا ان صاحبك قد جافاك بقى قد جافاك محمد وقالاك يا كعف ولم يجعلك الله بدار مذله ولا هوان لماذا ترضى هذا الزل ولماذا تعيش هذا الهوان فالحق بنا يا كعف تعال الينا نواسك عندنا المال فنواسك عندنا النساء وما أدراك ما نساء بن الأصفر عندنا الجاه عندنا السلطان ونحن الروم وما أدراك ما دنيا الروم علمتم لماذا يطمع فينا أعداؤنا صدقون ما طمع فينا أعداؤنا لقلة عدد بل إنكم يومئذ كثير وما طمع فينا أعداؤنا لضعف بدن أو لقلة مال بل إنكم يومئذ كثير والله ما طمع فينا عداؤنا إلا بالمعصية والذنوب والله ما طمع فينا عداؤنا إلا بذنوبنا ومعاصينا نعم هكذا أقول لماذا طمع في كعب ولم يطمع في أبي بكر لماذا لم يقول لابي بكر الحق بنا نواسك لماذا طمع في كعب ولم يطمع في عمر في عثمان في علي ولماذا طمعوا في كعب اليوم ولم يطمعوا في كعب قبل أيام ولم يطمعوا في كعب بعد أيام هذه المعصية هذه المعصية عباد الله وابن القيم صادق أمين ولا ينبئك مثل خبير يقول رحمه الله تبارك وتعالى لا تحسبن العدو غلب لا تحسبن العدو غلب ولكن الحافظ عنك أعرض ولكن الحافظ عنك أعرض وقرأوا صورة أحد وقرأوا قصة غزوة أحد وسورة آل عمران ففيها الخبر اليقين لماذا تحول النصر إلى هزيمة مؤقتة وكاد يقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم وسقط في المعركة صرعا من امثال مصعب بن عمير من امثال مالك بن سنان من امثال عبد الله بن حرام من أسد ربه الحمزه رضي الله عنهم لماذا منكم من يريد الدنيا منكم من يريد الدنيا هذه التي صنعت الأزيمة والمعصية هي التي تصنع الأزيمة وعندما أقول المعصية فهي معصية كل أحد وهي كل معصية ولو كانت المعصية نظرة عين نظرة عين تصنع الهزيمة وما تصلت علينا شرار القوم إلا بذنوبنا ومعاصينا ولذا نظر كعب إلى رسالة الروم يقول هذا من البلاء أيطمع في أعداء الله أيطمع في الروم هذا من البلاء فيمضي كعب بن مالك بتلك الرسالة سباتا فيمضي كعب ابن مالك إلى بيته ثم ماذا يفعل بدنيا الروم فيقول فتيممت بها التنور أي الفرن مسح بها الفرن ثم سجرها في الفرن وألقى هكذا بدنيا الروم وعندما القى بها هكذا تقول ثم ماذا رجل القى دنيا الروم في النار رجل القى مكافأة الروم في النار. يسمع كعب النداء. من يدل على كعب ابن مالك؟ يسمع كعب ابن مالك النداء. يا كعب ابن مالك أبشر. يا كعب مالك أبشر. يا كعب مالك, أبشر يا كعب مالك أبشر بخير يوم طلعت عليك الشمس مزولدتك امك ويسمع كعب النداء. فيمضي كعب والدنيا كلها تمضي إليه هذا فوق جبل ينادي يا كعب وهذا يجري يجمع ملابسه يا كعب تعال إلى حضيرة الإيمان تعال إلى الإيمان يا كعب تعالى وهذا فوق فرسه يأخذ عنانه وكل يحمل البشر إليه فلما يدخل المسجد قام إليه طلحة فاعتنقه في أحضاننا أنت اليوم يا كعب في أحضاننا لأنك التائب المؤمن الأمين في أحضاننا أنت اليوم يا كعب ثم يمضي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيجد وجها مزهبا كالفضه المطلية بالذهب ويجد قمرا منيرا في وجهه ويقول يا رسول الله أمن عندك أمن عندك أم من عند الله أهي قرآن يتلى إلى يوم القيامة شرفا للتائبين أهي قرآن يتلى إلى يوم القيامة كرامة لكعب بن مالك أهي قرآن يتلى بين يد الله يوم الدين أمن عند الله أمن عندك أَنْتَ يا رسول الله قال بل من عند الله كرامتك أعظم يا كعب وأشرف من عند ربك من عند ربك يا كعب فماذا يقول التائب يقول التائب كلمتين اثنتين وهما مصداق قول ربي وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئات الحسنات أما الاولى فيقول ما أنجال الله إلا بالصدق وإن من توبتي ألا أحدس إلا صدقا وان من توبتي ان لا احدث الا صدقا ولذا كان الدرس الاعظم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين لم يقل مع التائبين وانما قال مع الصادقين لان التوبه صنعها الصدق لا توبه الكذب التي نقول فيها تبنا الى الله ورجعنا الى الله وعزمنا على الا نعود الى المعاصي ابدا فما تنتهي الكلمات حتى نعود ونعود ونعود الصدق واسمعوا هذه هذا ابو سفيان رضي الله عنه لا اقول يوم الايمان وانما اقول ابو سفيان يوم الكفر يوم ان ادخل على هرقل وهرقل يسأل عن محمد صلى الله عليه وسلم من هذا الرجل العربي الذي خرج يقول انه نبي اخبروني عنه واتوني باقرب الناس اليه أسأله ودخل ابو سفيان ويومها يوم الكذب لتكذب يا ابا سفيان حتى يحمل قلب هرقل على النبي صلى الله عليه وسلم ولتكسب بذلك الرضا عنده لتكذب يا ابا سفيان ومحمد يومها كنت معه في عداء وخصوم وحرب لتكذب يا ابا سفيان لانك بين يديه رق ولكن اسمعوا الى الشريف رضي الله عنه وارضاه يقول لولا ان ياسروا عني الكذب لكذب يكذب ابو سفيان يكذب الشريف يكذب الرائد يأسر عن الكذبة هذه فضيحة فضيحة يرويها التاريخ أن أبا سفيان كذب ويا أبا سفيان يومها لم تكن على الإيمان والكفر كذب ولكن انظر إلى ابي سفيان يوم الكفر لا يكذب ويقول له هو من هذا الرجل يقول له الصادق يقول له الأمين يقول يدعون إلى العفاف يدعون إلى الصلة يدعون إلى الفر يدعون إلى كذا ما يكذب أبا سفيان كذب كذب واحدة ولو كانت كذب على من يخاصم أو يعادي ما يكذب ولذا يقول ابو سفيان بعد هذه بعد رحلة الصدق ولقاء الصدق مع هرق فما زلت موقنا يومها بالإيمان موقنا أن الإيمان سيدخل قلبي موقن ان محمدا سيكون نبي فرأيت سيدنا سفيان دخل الايمان قلبه بماذا بالصدق لان الايمان هو الصدق كما قال تعالى وصدق بالحسنى والذي جاء بالصدق وصدق به اي جاء بالايمان فدعى الايمان صدقا اولئك هم المتقون اولئك أولئك هم المتقون والذي جاء بالصدق وصدق به نعم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وأما الثانية أما الثانية فيقول كعب بن مالك إن من توبتي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أنخلع من مالي فلا توبة إلا بعمل صالح يرعاها ويحفظها وهذه حقيقة التوبة ولذا قال تعالى إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا وهذا دليل قبولها ولذا انظروا إلى الوحشي لما قتل الحمزه بحربته فذهب يتوب صادقا إلى الله فإذا حربته هي التي وقعت في كبد الكافر الهالك الأثيم مسيلمة الكذاب لتكون الحرب الثانية توبة من الحرب الأولى، ولتكون التوبة الثانية أو الحرب الثانية هي العمل الصالح الذي يخبر الله به عن، فيقول الله: إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، وكان الله غفورا رحيما. اللهم أجمل التوبات عندما يقدمها الله ذكرى. فيقول التائبون العابدون حرأي قبل أن يكونوا عابدين فهم تائبون قبل أن يكونوا سائحين راكعين ساجدين أمرين بالمعروف قال التائبون كونوا من الصادقين كونوا من التائبين ربنا اغفر لنا والإخوان الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف الرحيم آمين آمين آمين اللهم هذا الدعاء منك الإجابة هذا الجهد وعليك التكلان أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وشكر الله لمن كان سببا في لقائكم وجمعنا الله بكم على الهدى دائما أبدا وصل لهم على النبي المشتفى والرسول المصطفى وعلى آله وصحبه وسلم